ولو أنهم وهكروان كسا أدخلوا علما عندنا السحري امنوا بأورش خديو في قمباري كربان صلى الله عليه وسلم واتقوا تقوى خدي كربان إش عقاب خدي طرصيابان فرضت خدي بجهي نابان خش جلناها دابا من عند الله خير جزاءك خيرك إش بوانا سراوه ایمانا وان اینای سرا تقوه وان بوان چهتر بوش بسحره و ویشوله وان اتکره يعني خیرا خوده ثوابه خوده بحشتا خوده یا چهتره اشویشوله او شوله وان خوبه باکی لو كانو يعلمون حکر وان اغازانیما